إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال ولاركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَلَا دَانِيحَ ابْنَهُ وَكَانَ فِيهِ مَعْذِلِيَّابُنَيَّ يَا بُنَيَّ, بني رَكِّمْ مَا عَنَا وَلَا تَكُنْ عَالِفَ الدِّينِ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قُل لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعي ويا سماء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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيب المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونادى نوح ربه فقال رب إن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 بنوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين